بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يكتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله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 إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستورثوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم تهارا ثم إني أعلم وعسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَّا رَكُم لَّا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَرًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُمْ الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسنكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وطالوا لا تذروا لهتكم ولا تذرن والدن ولا سوع ولا يغوث ويعوق ونسر وقد اضلوا كثيرا ولا تسد الضالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نار فلم يجدوا لهم من عند الله انصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يردون إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي و لوالدي دخل بيتي مؤمنا و دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات Tiada malaikat yang berbuat